والطور وكتاب مستور في ربط منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسدور إن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 إسلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في فاكهين بما آتاهم ربهم ووطاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هليئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفا وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاتهة آمين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا أمين أنتم تعملون متكئين على صرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم فاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غيمان لهم كأنهم قَالُوا لَبِعْدُ مِمَّا عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهل ولا مجنون أم يقولون شاعر تربص به ريب المنين قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغوهون أم يقولون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 أَمْ هُمْ خَزائنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فَمَن يَأْتِ مُسْتَمِعَهُ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ له البنات ولكم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْتَلُّونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِي يَكْفُرُ هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لهم لا اله غير الله سبحان الله ان لا شريك له وان يروا كفنا السماء ساقطا يقولوا سحاب مرق يَدْرُونَ حَتَّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْحَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ عَالِمٌ وَاصْدُرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّ لَكَ فِي أَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُومُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ من الليل فسبح وإدبار النجوم الله